بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطوب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 انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما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 بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت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 الرشاد. وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل ذا قوم نوح وقاد وثمود والذين من بعدهم وما الله المل للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصب.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 الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون فيه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 إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما مردنا إلى الله وأنما وأن المسرفين هم الله أصحاب النار.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 فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إِنَّ الذين يجادلون في آيَاتِ الله بغير سلطان أَتَاهُمْ إن في صدورهم إلا كبروا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 علقة ثم يخرجكم قفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل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 ويريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون؟ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون